بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خدای بخشنده مهربان حامین عیسی انقاه جون پیتیگ لسرتای هند لا سوره تکانی <تصفح> قران هاتون ج ماریان پیتا نیوی کوی پیتکان ازمانی عربین بو سلمان سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کز دانیا با پیتانک تبیچی آوا بیویند دابند براد دیک حتی اگر همو گروه آدمی زادو جن کب نوا با اومو بستا بگومن ناتوانن هر وحاد چندها نهینی تریشی تده زنکان لهندیشی دواون هندیشی شیانو تویانا هر خدا خوی زنیا بنهنی او پیتانا كذلك يحي الىك والى الذين مثل من قبلك الله العزيز الحكيم ابو شويك دزانيت خداي بلادستو كاربجي وحي نيغادني ريت بوتو اي محمد وابو بيغمبراني بيشتوش روانكراوا لا لا ين خداي تشي بلادستو داناوا له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. هرشي الأسماء كانوا زبيدها هرهمي أو ذات بديهن رخاونيتي. بأجمعنا أو خدايا برزو بلندو جوروش كودارا. تكاد السماوات يتحطبنا من فوقهم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. اسمار كان لا يسر يانا ونزيك اللذ ببنو ليك بترزين لبرجوري وشكراري أو ذاتها أو كاد فريش دكان سرجرم تسبحاتو استايشو گزاري جزاري فلوورد دواي لخوشبو نجدكن با ايمانداراني سرزوي دلنياو آقا داربن كبرستي أو پروردگارا هر اول خوشبو مهربانا والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفیظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وانشي لجياتي أو ذاتك كساني تروشتی تردكن پال پشت و پشجير أوَأَنَا خُدَا أَشَاو ديربصر يانوا تو أي محمد كرابيد بسربارش بسريانوا وَأَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السعير ابو شویی که دیزانید قرآن چی عربی پارو من با وحی و نگاه بونار دید با بو اوی او شعری مکه و که همو زوی ده گرتوه اگه دار بکید بطای بد اگه دارو ها شعریم بکید لروجی روشی کو که هیچ گمانی تدانیه او روشی خلچی دم ندو دسته چند با هشت بره دکرین و دسته ناو به هشتوه دسته که تریشان با دو زخ را دکرین ولو شاء الله لجعلهم أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أجر خدا وستي ببوايا هم يعني ذكر دمي التي بنات شاري دارو بلان ويستيوايا هرکس بيويتو الشاي استبدد دي خاطة ساير رحمت ومهربانيو بهشتي خويوا استمکارانيش هيت پشتیوانو یاری ده درشان نابد ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي و هو يحيي الموت و هو على كل شيء قدير ایا به چگله خدا پشتوانه تریان بو خو یاندوزی وتوا کوابو هر خدا خو پشتوانه او هر خدا خو مردوان زند دکاتاو هر خوشی د صلاتي بسره هم مشتګده هيا ونختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله لهرشتی اقدام چه شورای جواستان بو؟ او سرانجامی بریاره کهی با خدا خویده گریت او، چونکه هر آوزاتی خدا پروازگارم، هر پشت باوده باست هر بالای آویج دگریم او. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من آفوسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بيغمان هر او ذاته بديهن رياس ما كانوا زويا هر لخوتان هاوسراني بوسا زاندون لاجلوا مر مالاتش زوت نيرو مي بو فرهم هناون لو ريغيوا زاو زيد كانوا زوردفن بوتان هيتش تيغني لويني او ذاتها هيتش تيغ لو ناتشيت تشونكا خداي وبديهنرا تشون لبديهنرا وكانداتشيب هرويش بي سر وبي نايا له مقاليد السماوات والارض يبسط رزق من يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم ظلاوي همو اسمان كانو زبي بدست او ذاته رزقو روزيفراوان دكات بو هركس كبيويت يا كمي دكاتو سنوريشي بودادنيت همویشی با تاقی کرد نواه للا یکوو برای برندی کار و بریجیانه للا یکی تروه براسی او خداه به هم مشتیک زانایا. شرع لكم من الدين ما وصاه به نوحه والذين اوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى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 هر باوشی و یا قرآنیشی بوده، ای محمد و حیونی کرد وو، با ابراهیم و موسا و عیساشمان راجند و کربازی آینو یک خدانا صی برندنو، لسری پای دربن، امبن جواز راست درسته، زور بلای بتحرس تو خدانا نسان و غرانو زحمتا، بالام خدا اینا خویکسانی شای استهل دبجرد، با گندنی آین کیو، رن می خلقانه ی دکاد وما تفضقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبَ ملتاني <تصفيق> پیشو بتایباد گاورو جو دياوازيو چشو دو برچین نکوتن نيوانيان مگر لدوائحاتنی زانستو زانياري تواو حسادتو لا دانيان ريگا لا لا ينبر وردgart والنبويا كتاكاتي جي دياري كرا داون او فرماني تيات سونيا دردكرا بيغمان وريك بونا ميرات غريك تابي خداو ген رابدستيان لنا وكاني داهاتو كوتنا غمانو دودليوا خلتشان خصتها غمانو درباري فلي ذلك فدعو واستقم كما امرت ولا تتبع هواهم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 کوهاته ای پی تو توبو او بانگواز بکاو پایا دارو دازراوبه هر وکه فرمانت پی دراوه شوین ار اوان مکوو به اشکرا بله من باور مهین اواب بوكتب پی مانی خدا بو نردومو فرمانم پی دراوه کدا پروری برپا بکم نه وان تاندا الله پروردګاری ایمه یو ای وشا بیگمان درنجامی کردې خو مان بو خو مانو کردې ای وش بو خو يتريد تشه شيقنيه لنيوان ام او اودا چونكه حق دركوت يم او اوا هر خدا خوي کماندا كاتو گران او شهر وعليهم غضب ولهم عذاب شديد واني الرخنه دكرنو قصدك درباري ايني خدا دوي اويك ولا مدرا وتوا وخلشي الريان تيكدوا وانا بلقورخنا كان يان بوتشلو بسريان دادا دريتوا لا لا يان بروردغاريانو خشموتو ريان لسرو سزاي سخت يان بو اماديه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب خدا أوزاتي ككتب پير بيروزكاني بحق وراستي روانة کردوا وفي هذه الشريعة التي كوكو ترازو پير وروايا بوهل سنگاندني حقنا حق جاتي تي توفير و تزاني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 واني كباور بروجي قيام دناهن بلدكنو غالتان بيديتو دالين كوا كي بي اش ديت بلا ما واني باور ينهنا و لبربا بوني دترسن دزانن دليان كبربا بوني حقيقه الرا استقيناه اكدار بن للرا استيده واني مجادلا لسرقيه ماده كنوبقمان لي لبزربونو سرلي شواويه شي يقول دا روتون الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز خداي كورا زور بسوس ودلوفان لقلب رزق <تصفيق> رزقو روزيده بخشيت بهركس بيويت بوتاقي كرنوا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 ما نعرف في هذا المصدر من الوصول ويجب أن يتعلمون بشكل أكثر ويجب أن يتعلمون بشكل أكثر ويجب أن يتعلمون بشكل أكثر ولكن لقد أكثر من المصدرات فيها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعدن به ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَيَا أَوْ ببا رَازِينَ بَ بَرْنَامَهِ خُدَا؟ يَا خُد شويني اوها والغرانة دك ونكبناوی دينوه برنامهان بو داناونو پير رویان دکن با اوه خدا مولتي دابتو پير رازي حرام وحلاليان بو دياري دکن خو اگر بر ياري پشترمان نبوايا بما نويا تاكاتي دياري كراو اوه ف بگمان باستم کاران سزای با ایشو بسو آماده یا تر الظالمین مشفقین مما کسبو و هو واقعون بهم والذین آمنو و عملو الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير لرشي قيامت وليه پرسينا ودا دبيني تستمكاران درسن لويه كردو يانا لكاتيك دا سزاكي كوتو بسر ياندا وليه درباز نابن هاو كادواني كباور يانه نا كارو کردو وطشاكا كان يانا انجام داوا لباخشا كان دا جاني كامراني دبنسر چیان بید للاين پروارگاريان و بويان آماده آوای خلا تو بخششی جور و بی صنور. الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا ان الله غفور شكور او خلاطو بخش شاوياك خدام مجددات بوبنداني كباوريان هناو كارو كردوت شاكا كانيان انجام داوا او انشيب بدن بانغاوازا وناين اي بيغمبر بيان بلي لسرم بانغاوازا هيد جرا پاداشت كم ل ناويت تنها خوش وستی و ریز نبید لخز مایتی دا جا اوی چاکه اگ انجام بدات او بچاک تر پاداش داد ریتوا چون که براستی خدا لیبرد و سپاس گزار ام یقولون افترا على الله كذبا فإن يشئ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور بلكو خدا نناسان دلين محمد بدا من خدا و دري حل بستوا جاگر خدا بي ويت مردنيت بصردل داو هيت شدبنا وتريد خداش دي ويت اس واري بطالونا حقينه هيتو حق الراستي بفرماني خوي بتاسبينيت تنك براسيه وخدايا زنايا بويكلتوي دلو درونو سينكاندا حشار دراوا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون خدا او ذات كاباشي ماني وتوبل لبندكان وردغريت تاوبوشيش دكاد لهلو غناه كانيان بوكارو كردوان اشكا انجام دزانيتو باغايا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد خديج قورة آواتي أوان الدهانات دي كباوريان هنا وكارو كرد كان كانيان أنجام دوا أروها لفضل زيادة خلاط وبخششي خوي بهرمان ديان دكات بباور سزاي سختو بأشيان بو آماده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغو في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير خو اگر خدا رزق روزي بفراواني ببندكاني ببخشيايا او دستي عند داية تاوانو وقناه وستم لزاويدا بلام خدا بحسابيك وردو دياري كراو اوي بيويت بيان دبخشيت براستي اوزاتا آقاو بناية بكارو هلويسي بندكاني وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد خدا او ذاته کبار اند بارین تو دی گین تفریایان دوی اویکنا امید بون هر وها رحمتو بخش شی خوی پخش دکاتوا لبر اوها هر خوی پشتیوانو فریاد رسو شایستی سپاسه ومن آیاته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم اذا يشاء قدير لنشانو بلجاكاني غوريو دصالاتي خدا دروس كردني اسمان كانو زبيو او زندوراني كاتيااندا بلاوي كردوتو هر او زاتا كاتيكبيوي توانو دصالاتي بسركو كرنوياندا هيا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير هر بلاونها مت بسر هات بيت اودر انجامه اوكارو كردوانه يكبه ارازوي خوتان دتان كرد بلام اونده مهربانه لزور بي زوري گناهو هلاكانتان خوش دبي وما انتم بمعجزين في الاض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اي گوي خدا نه یو ناتوان خدا دست او سان بکن ول د صلاتی خدا در باز ببن لذیده. جلال خداي جورش که ناتواند بشتی وانتان بیتو سرتان بخاط. و من البحر كالاعلام. لنشانو بالجید صلاتی خدا، او کشتیانه کوکجوچیو هاتو تسو دکن بدريا کنده بیاسایش ریکوپیک. اي شء يسكن الذبيحه فيظلل نار على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور خوغر بيويت بادا واستيناتو لسر بشتي درياك ادوسنو لكاردكون براستي لو تفالو دصلاهتا بلقو نشاني زورهن بو أو يبقوهم بما كسبوا ويحقوا عن كثير. ينجرى وهي كشت كان بخوي أنسر نشين كان ينودش شيناتو نقم ينذكر لا أنجمي توانو جناه خلك قالك زارج تأبوش لها لو تاواني زور دكاتو دان هيلا توا. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. امر كرناويش بو اويا خدانانسان بزانن بتايبات اواليك كمجادا لو دمدميدا كنورخنيان لا يتكاني ايه ما هيا كلاكاتي تانغاندى كسبنايان ناداتو كسبرياياان ناكويت تجقل لخ خداي جورا فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون زهرشتكتان ببخشراوة او زينتي جياني ام دنيايا كرريغ زريكه بروقيامات بلا مو بشي لاي خدايا تاك ترو بردوام تربو اواني كبا وريان هناو هربج ببروردغاريان والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون <تصفيق> وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اوانشی بدن بانگوازی پروردگاریان وطونو نویشکانیان بچاچی انجام داوو کاروباریان هردم با مشورتو راپرسیو راوشکاریو لو رزقو روزی کپیمان داوون وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ هَروا هَوَالِيكَ دَزري جانكرا يسردسوسنا وسنو برجري لخواندكن وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله. إن لا يحبب الظالمين جاتلي هەر تاوانك بەازەی تاوانكه بێ زیاد وكم او ك سيل خشبني هەب و چاوپۆش و چك سازی بکات او پااداشتي ل لاي خدايا براصي خدا سمکارانی خش ناوت ولا ما بعد غلم فولائك ما عليهم من سبيل الراست دا أوه حقي خوي دسينات دواي أوهيك استمل يا كراوا أوه نل يا برسراو نابن أجرلسنور لا ندن إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبلغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم بجمان تنهى أوه نبر برس دبن كستمل خالتشي دكانو دس دريجي دكان بناء حق لزوي دا. آوانا سزا و آزاری به ایشیان بوهیا ولما صبر و غفر این داریک لمن عزم الامور لراستی دار اویدان بخوید ابرگریتو تا پوشیب کاتو لی خواجبو بید لکاتک دار کد توانت طلاب سینت پسند انجام داده براستی او لو كاراليه كابي ومن يضلل الله فما له من وديم من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل هو خدا ريليون بكات هو يتركسي تريد السوزي دزناكويت طارق <تصفيق> الراس نيشان بدات اوساتو أي محمد لقيامات ددبينيت استمكارن كاتيكس زو اشكن زيدو زخدبينن بكاساسيه وضلين ايا هيك ريك هي بو قرنوا تاخذات شون دفر مويت وابكين وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الدنيا ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم سرنجام تاوان باران دبيني دبرين السردوزه هم قستو زليلو لا رملو خجالهن لا لترزدا ولا ترزدا لا جيروى باتي بو اغرقا ها لو كاتو بارو دوخن نخوش دا اواني باوريان هنا و دلين براستي خسارد مندو زرر مندان امرو اوانن كخوانو كسو كارو مالو منداليان لدز داو لقیامت دا كسو كارو خزمو هاولانيان اگر لدو زغدان اوه هیچ ماهيد الخوشي نین خو اگر لبهجدان امانيان هر لیاد نیا انجار رادگين رد كا اگا دار بن بيگو من ستم كاران لازارو اشکنجي بردوام دان وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضل لله فما له من سبيل. هيت دوستو چان لجاتي خدا کل تول بکات، او کساش خدا سریلی بکات،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 هيت ويل لا ينخدا والنابيت أو رجاء هيت بناقة تان نابيتو كسيش تان ناتواند إنكاربكاتو دان بتوانكاني دان نيت. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن إذا أذقن الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ اگر خودانناسان پشتان حل کردو جوهان نغيرت اي محمد داخيان بو مخو تونك ايما توماعنا ناردوه چاو دير بيت بسريانوه بلکو توتنها قاندني امبان قوازو قرآند لسرا هاشكرا شكا براستي ايما كاتيق نازو نعمتو الرحمتيق درجين بسر آدمي زادا زور كشخي بيه ودكات خو اگر بلاو ناخوشي چان توش بيد بهو اي و كردو خرابا كان يانوا او كسا زور سبلو رخنا لخدا قراء لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء یهب لمن یشاؤ اناثا و یهب لمن یشاؤ الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاؤ عقیما اینه علیم قدیر هر با خدای خواهنداریتی اسمانکان و زوی هر چی باید دروست دیده بهركس كبيويت تنها كتش دابخشيت بهركس كبيويت كردابخشيت ياخد لهردجور بهندك خيزان دابخشيت لكرو لكتش هايشا ويستي خدا وايا هتشي ندانو نزوگ بيت براسيا وزاتها زانا وبدا صلاتها وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كزبوي نيا كات لدنيا داخو داي جورو وتويجير راستو خيل لقل داب كات مقر لرقي وحيو نجوا يا لپشتی پر دوا یان در دعوا چی وقف فرشته ذوب رایل دنیا ریت که با جورایی فرمانو ملتی خدا تیپیس پر دعوا دیگه وزاتها خدا چی بلندود دانه و کار با جای. و کذالک اوحینا ایلیک من امرنا.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 ألا إلى الله تصير الأمور أي محمد أبو شئوهي كاوتمان إما قرآن من بوروانا كرديد لا ينخو مانوى كجيان بخشة بالروح و و عقل تونا دزاني قرآن تيو إيمان تيو بلام إما أم قرآن من كرد الروناتي و نوريك كهداية ورين موي هركس كبمانا ويد لبندكان ماني بيدكين. اوانه دلی بوده کنه و بچاجی جوی بوده گرن. بگمان تو ای پیغمبر رینشان داری تو رین مویده که با رگو ربازی راست و دروست که رگو ربازی او خدایه که هر با او او اویل آسمان کان و زوی دایا. داریش بن هم و سر انزامی هم مکاریک بولای خدا دگر ری